الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية الحمد لله القدير الباري ثم صلاته على المختار وبعدها كسيرة الرسول منظومة الموجزة الفصول مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل لكنما المشهور ذان عشره في يوم الاثنين طلوع فجره ووافق العشرين وعشرين من نيسانا وقبله حين أبيه حانا وبعد عامين غدا فطيما جاءت به مرضعه سليما حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت فبعد شهرين شقاق بطنه، وقيل بعد أربع من سنه وبعد ست مع شهر جاء وفات أمه على الأبواء وجده للأبي عبد المطلب بعد ثمان مات من غير كذب ثم أبو طالب العم كفل خدمته ثم إلى الشام رحل وذاك بعد عامه الثاني عشر وكان من أمر حير وسار نحو الشام أشرف الورى في عام خمسة وعشرين ذكرا لأمنا خديجة متجرا وعاد فيه رابحا مستبشرا فكان فيه عقده عليها وبعده إفضاؤه إليها وولده منها خلاء إبراهيم فالأول القاسم حاز التكريم وزينب رقية وفاطمة وأم ذو له لهن خاتمة والطاهر الطيب عبد الله وقيل كل اسم لفرد زاهي والكل في حياته ذق الحمام وبعده فاطمة بنصف عام وبعد خمس وثلاثين حضر بنيان بيت الله لما أندثر وحكموه ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود ثم وبعد عام أربعين في يوم الاثنين يقينا فانقلا في رمضان أو ربيع الأولي وسورة قرأ أول المنزل ثم الوضوء والصلاة تعلمه جبريل وهي ركعتان محكمة ثم مضت عشرون يوما كاملة فارمت الجن نجوم هائلة ثم دعا في أربع الأعوام بالأمر جهرة إلى الإسلام وأربع من النساء واثنى عشر من الرجال الصحب كل قد هجر إلى بلاد الحبش في خامس عام وفيه عادوا ثم عاد لا ملام ثلاثة هم وثمانون رجل ومعهم جماعة حتى كمل وهن عشر وثمان ثم قد أسلم في السادس حمزة الأسد وبعد تسع من سني رسالته مات أبو طالب ذو كفالة وبعده خديجة توفيت من بعد أيام ثلاثة مضت وبعد خمسين وربع أسلم جن نصيبين وعادوا فعلما ثم على سودة أمض عقده في رمضان ثم كان بعده عقد ابنة الصديق في شوالي وبعد خمسين وعام تالي أسر به والصلوات فرضت خمسا بخمسين كما حفظت. والبيعة الأولى مع اثني عشر من أهل طيبة كما قد ذكر وبعد وخمسين أتى في الموسم هذا ثبت من طيبة فبايعوا ثم هجر مكة يوم اثنين من شهر صفر فجاء طيبة الرضا يقينا إذ في يوم الاثنين ودام فيها عشر سنين كما نحكيها أكمل في الأول صلاة الحضر من بعد ما جمع فاسمع خبري ثم بنى المسجد في قبائ ومسجد المدينة الغرائ ثم بنا من حوله مساكنه ثم أتى من بعد في هذه السنة أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجر وفيه آخا عشرة الأخيار بين المهاج والأنصاري ثم بنا بابنة خير صحبه وشرع الأذان فاقتدي به وغزوة الأبواء بعد في صفر هذا وفي الثانية الغزو اشتهر إلى بواط ثم بدر ووجب تحول القبلة في نصف رجب من بعد ذلع شير يا إخواني وفرض شهر الصوم في شعبان والغزوة الكبر التي بي بدر في الصوم في سابع عشر الشهر في الصوم في سابع عشر الشهر ووجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدر بليال عشري وفي زكاة المال خلف فدري وماتت تتبنة النبي البري رقية قبل رجوع السفر زوجة عثمان وعرس الطهري فاطمة على علي القدري وأسلم العباس بعد الأسري وقين قاع غزوهم في الإذري وبعد ضحى يوم عيد النحري وغزوة السويق ثم والغزو في الثالثة المشتيرة في غطفان وبني سليم وأم كلثوم ابنة الكريم زوج عثمان بها وخصه ثم تزوج النبي حفصه وزينبا ثم غزا إلى أحد في شهر شوال وحمراء الأسد فالخمر حرمت يقينا فاسمعا هذا وفيها ولد السبط الحسن وكان في ال وابعت الغزو إلى بن النضير في ربيع نولا وبعد موت زينب المقدمة وبعده نكاح أمي سلمة وبنت جحش ثم بدر الموعدي وبعدها الأحزاب فاسمع وعدودي ثم بني قريضة وفيهما خلف وفي ذات الرقاع علما كيف صلاة الخوف والقصر نمي وآية الحجاب والتيممي قيل ورجمه اليهوديين ومولد السفط الرضا الحسيني الإفك في غزو بن المصطلق وكان في الخامسة اسمع وثقي ودومة الجندل قيل وحصل عقد ابنة الحارث بعد واتصل وعقد ريحانة في ذي الخامسة ثم بنوا لحيان بدء السادسة وبعده استسقاؤه وذوق رد وصد عن عمره لما قصد وبيعة الرضوان أولى وبنى فيها بريحانة هذا بينا وفرض الحج بخلف فاسمعه وكان فتح خيبر في السابعة وحضر لحم الحمر الأهلية فيها ومتعة النسى ثم على أم حبيبة عقد ومهرها عنه النجاشي نقد وسم فيشات بها هدية ثم اصطف صفية صفية ثم أتت ومن بقي مهاجرا وعقد ميمونة كان الآخرة وقبل إسلام أبي هريرة وبعد عمرة القض الشهيرة والرسل في محرم المحرمي أرسلهم إلى الملوك فاعلمي وأهديت مارية القبطية فيه وفي الثامنة السرية لمؤتة سارت وفي قد كان فتح البلد الحرامي وبعده قد ما كان في يوم حنين ثم يوم الطائف وبعد فيذ القعدة اعتماره من الجعرانة واستقراره وبنته زينب ماتت ثم مولد إبراهيم فيها حتما ووهبت نوبتها لعائشة سودة ما دامت زمانا عائشة وعمل المنبر غير مختفي وحج عتاب بأهل الموقف ثم تبوك قد غزا في التاسعة وهد مسجد الضرار رافعه وحج بالناس أبو بكر لا براءة علي وحتم ألا يحج مشرك بعد ولا يطوف عار ذب أمر فعل وجاءت الوفود فيها تترى هذا ومن نساه آلا شهرا ثم جاشيا نعا وصلى عليه من طيبة نال الفضلى ومات إبراهيم في العام الأخير والبجلي أسلم واسمه جرير وحج حجة الوداع قارنا ووقف الجمعة فيها آمنا وأنزلت في اليوم بشرى لكم اليوم أكملت لكم دينكم وموت بعد عوده والتسع عشنا مدة من بعده ويوم الاثنين قضى يقينا إذ أكمل الثلاث والستين والدفن في بيت ابنة الصديق في موضع الوفاة عن تحقيقي ومدة التمريض خمس شهري وقيل بل ثلث وخمس فدري وتمت الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية صلى عليه الله اللهم ربي وعلى عليه الله ربي وعلى صحابه ومن تلا